بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وَلَمْ يجعل له عوجا قينا لينذر بسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين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 يُبْرِئُ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا بَلَعَنَكَ بَاخِعٌ نَفْسَهُ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَفَتَ إِنَّا جَعَلْنَا مَا على الْأَرْضِ دِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْتَنُ عَمَلًا وإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُدًا أَمْ حَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً فَقالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ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 إنهم كسية آمنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلىها لن ندعو من دونه أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ قِبْلَةً شَطَّقُوا أَأُولَاءِ آمَنُوا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَلِ الْإِنْفِتِرَاقُ فَمَنْ أظلم من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 وَشَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَدَاوَرَ عَنْ كَهْفِهِنَّ لَا تَمِيلُ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِبُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ وَتَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُقْشِبًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَابًا وَهُمْ رُقُود وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِقٌ بِرَاعِهِ بِالْوَقِيدِ لَوِ قَالَ تعالى انَّهُمْ لَوْلَا وَالَّتِي مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمَ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبِعْثَةٍ أَحْدَثٍ بِوَرِثِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَالْيَنْظُرُوا أَيُّهَا الْأَشْقَىٰ طَعَامًا فَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَامَىٰ وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرزموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا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 ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادثهم كلبهم رجلا بالغيب ويقولون سبعة وسامنهم كلبهم قُرْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِذَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٍ فَلَا تُمَارِسِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتِفِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا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 فَإِنَّ أَصْحَابَنَا لِلظَّالِمِينَ نَهْرًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَوُوا يُغَاطُ بِمَاءٍ إِنْ كَانَ مُغْلِيًا يَشْوِي الْوُجُوهَ بِالسَّخَارِ وَسَاءَ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 تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون خيابا خضرا من سندس وإستبرق مستكئين فيها على الأرائك نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَأَمْرِب لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَصَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا جِدَارًا كُلَّ فَاكِهَةٍ آسِنَةٍ لَّكُمْ إِنَّ شَيء وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّلنَّسِ إِنَّهُ قَالَمَا أَبٌ نُّؤَ تبيدها غبي ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا غربت الى ربي لا اجدن خيرا منها مطلقا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 لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منه كَمَا لَهُ وَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَن يُفْتِيَ لِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حَسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حَسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ أو يصبح ماءها ظورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمري فأصبح يقلم كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليس من لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينفرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحفظ هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاستلط به لبات الأرض فأصبح هشيما تجروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون جينة الحياة الدنيا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 وَأُرِيدُ عَلَى رَبِّكَ فَفَلَّقَ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر طبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ إلا إبريس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتستخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً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 فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بل لهم موبطا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم موافعوها ولم يجدوا عنها ولقد صرفنا في هذا القرآن من ناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منعنا فأي يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويتغفروا ربهم إلا يَهُمُ ثَنَّةَ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتيهِمُ الْعَذَابُ بَغْلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ وَاتَّقُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُكُمْ بِهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَلَكِنَّمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَوْ بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلتناهم لما ظلموا وجعلنا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحري أو أرضي حقبا فلما بلغ مجمع بيهما نسيا حوتهما فاتخذ تبيله في البحر صربا فلََّ جَوَزَا قَالَ لِفَتَهُ آاتِناَا غجَأَنا لَقَدَ لَقين مِن سَفرَنَا هَا نَفذَاس قَا أَرَأيتَ إِد أَوينَا إ فَفْْرَةِ فَإِن لونَك تُ الْشور نكيت الحوت وما أنفانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخل سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبذي فارتدى على آثارهما قصطا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 قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا قال ستجد لي إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أفدف لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُضْغِقْنِ مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ثم قيل قتلت فاذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس قال اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس ان قد جئت شيئا نكرا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 فَرِيَتِ نِسْطَانَ أَهْلَهَا فَأَبَوْا اسْتَطْعَمَاهُ أَهْلَمَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَعَجِلَا إِلَى دَارٍ يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ أَطَامًا قَالَ لَوْ شِئْتَ لَسَقَدْتَ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 فاردت ان اعيبا وكان و ام من كان ياخذ كل سفيمه غصبا وان الغلام فكان ابواه مكلنين فقشينا ان يربطهما طغيان و سفرا إلَهُ مَا وَبُّماَا خي مِن م ذَكَاتَ وَأَقَابَ ررحمَا وَأَنَّ الجِذَُ فَكَان لغُل نَةِ نَْ فيِي المدينَة وَوكانَ تَحَهُ كَزُ اللَمَا لَهُمَا وَكَانَ أَبُهُ مَا وَكَانَ أَبُوهُ صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبْلِغَهَا أَشُدَّهَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُمَا عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطَع عَلَيْهِ صَبْرًا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 حتى إذا بلغ مغرب الشمس وَجَدَهَا تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخل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 وجد من دونهما قوما لا يكادون يفطمون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفتدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما نكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ربما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفكوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفض عليه فطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له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 وَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَضَّا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ إِنَّهُمْ عَن ذِكْرِي كَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَفِبَ الَّذِينَ شَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِهِ مِنْ دُونِ الْأَوْلِيَاءِ إِنَّا أَعْتَبْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْرِينَ غَرِيبَ اعمالا الَّذين ضَلَّتْ عُيُونُهُمْ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ قُلْنَاهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ولقاء فَحَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمًا فِيهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا, واتخذوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوت نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا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 فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته